ح س ن ا ل ل ل ه ي ك ما يقول ل ل س ا ما ئ حكم ما يفرش من الادخر او ما شابه ه في مكان وضع الميت في القبر وايضا يزيدون في مكان ا ل ر أ س حتى يصير ك أ ن ه وساد يعني هذا الامر ب ا ل ن س ب ة للقبر لا ذ الاذخر والله لا ادري شئنا ه ل س السائل ئ ما ا ل ما ادري ما كتب البلد لان هذا ه سؤال عبر ا ل ش ب ك ة حفظكم الله لكن لحما الاذخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لهم تحريم مكة تلائها لا مكة بيّن تحريم وان وتحريم هو ضد شجرها وقال ولا ولا العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول الله إن ا ل ع ذ خ ر ف إ ن ه لخينهم م ا وقبورنا ل خ ي م يجعلونه في وقودي في النار من أ ج ل صناعه ما يصنعونه لهم من حديد أ و اواني وقبورهم حتى يغلق منافذ ما بين ا ل أ ح ج ا ر التي تغطي ا ل خ ب ر حتى لا ي ن ه ا ر ا ل ت ر ا ب عليه وهو مما يوجد في م ك ة نعم